قُب وَجَعَلَهُ رَبّي رَضِيًّا يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلاَمٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لي غلام وَكَانَتِ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 فرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من كَتَوْا وَكَانَتْ قِيًّا وَبَرًّا بِوَارِدَيْن وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وَ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 سَسْنِ بَشَرُوا وَلَمْ أَكُ بَغِيَ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَهِينَ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًا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 تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع نخلة تساقط عليك رطبا جريا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين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 سوى وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبي؟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 أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قولا الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في غلال مبين، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون.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 حافيا واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا نا له إسحاق ويعقوب وكل جعلنا نبيا ووهبنا لَهُم مِن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لهم لسان صدق عليا واذكر فِي الْكِتَابِ مُوسَى إن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 ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من, النبيين من ذرية آدم ومن آدَمَ حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل تُتلى عليهم آيات الرحمن إذا تُتلى عليهم آيات الرحمن خَرّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ ضَيَاء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 والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر باياتنا وقال لاوتين مالا وولدا اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا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 تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات الرحمن عبدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاه وعدهم عدا وكلهم آتيه وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن دين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه برسالك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من من احد تسمع لهم ركزا